خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأعناق ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من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 تكفرو فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر يرضه لكم ولا تزر وازرة وزرة أخرى ثم إلى ربكم ما أرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون